يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فا تدبروا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فإن لم تجدوا فإن الله